كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقائفة من الذين معك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 وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ